ونسخ بعض شرعه بالبعض أ ج ز وما في ذله من غض ومعجزاته ك ث ي ر ة غرر منها كلام الله معجز البشر واجز بمعراج النبي كما رووا وبرئا لعائشه مما راموا وصحبه خير القرون فاستمع فات به فتابع لمن تابع وخيرهم من ولي الخلاف وامرهم في الفضل كالخلافه يليهم قم كرام براره عدتهم ست تمام عشره فاهل بدر العظيم الشاني ف أ ه ل أ ح د بيعت ا الرضوان والسابقون فضلهم نصا عرف هذا وفي تعيينهم قد اختلف و أ و ل التشاجر الذي ورد ا ان خ ط فيه واجتنب دا الحسن